أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صريح La'ibun, hamidun, razikun, salamun, rusulun, kadibun, fa'alun, zulalun, ca'ilun, samakun, bahijun, la'ibun, syiabun, syahidun, حفيظ خلوق عظيم نذيفون صمد كثير غمد هلما 17 بسم الله الرحمن الرحيم شهد سمعن ما ربط ها khitabin talaban zahidan wa filun sumulan fi jajdan j'alana rasulinn lamin, bin masadin ghasikin samadun ghamal ghulalun alanna 18 بسم الله الرحمن الرحيم ازيقات برراتن رقباتن عشراتن كهيلاتن كثيراتن ومئاتن كبيراتن نذيراتن هما ذات خشعاتن Tá Lumazabi rabitul Synjarotin qbiati korun haun sodapatiin naqtul halaman 19 Blah جَاوَتٌ حَفِيرَتٌ سَجَرَتٌ خَاشِعَاتٌ لَائِمَاتٌ كَامِرَاتٌ نَصِيبَاتٌ كَذِبَاتٌ زُولَتِنْ طَيِّبَاتٌ حَنِيَاتٌ سَائِرَاتٌ ضَبَرَتٌ عَشَرَتٌ سَفَرَتٌ Wa Diyatun Jaratun Ahillah